Bismillahirrahmanirrahim. Ve Şems ve duhaha ve Kâmer, eza tala ha ve Nihari eza jala ha. Ve Laili eza ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد فلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت فمود بطواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها فلا يقاف عقباها